i̇mam Ali Kerremallahu allah Cennin Cel Celuti'ye kasıdesi. Beda'tu bi bismillahirruhi bihihtedet. İlâ keşfi esrârim bi bâtonihim tavet. Vesleytü bithânî alâ khayri khalkihim. Muhammedin menzâhat zalâlete İlâhi lakad aksemtü bismike dâ'iyyâ. بآج وماهو جنجلت فتجلجلت سألتك بالإسم المعظم قدره ويسر أموري يا إلهي بصلمهت ويا حي يا قيوم أدعوك راجيا بآج أيوج جلجليوت هلهلت بصمصان طنطام ويا طير بازخ طير بازخ بمهراش مهراش به النار أكمدت بآج آهوج يا إله مهرج ويا جلجلوت بالإجابة هلهلت لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت علي ضياب من بوارق نوره فلاح على وجهي سناء وأبرقت وصب على قلبي شآبي برحمة بحكمة مولانا الكريم فأنطقت أحاطت بها الأنوار من كل جانب وهيبت مولانا العظيم بناعلت سبحانك اللهم يا خير صالق ويا خير صلاق وأكرم من بعد فبلغني قصبي وكل ما مآربي بحق حروف بالهجاء تجمعت بسر حروف اودعت في عزيمتي بنور سنا الاسم والروح قد علت أفضلي من الأنوال فيضة مشرك علي وأحيي ميت قلبي بطيطغة ألا وألبسني هيبة وجلالة وكف يد الأعداء عني بعلمها ألا رحجبني من عدو محاصر بحق شماق أشماق سلمت سمت بنور جلال بازق وشر طق بقدس بركوت به ظلمة جلت ألا وقدي يا رباه بالنور حاجتي بنور أشمق جليا سريعا قد انقبت بياه ويا يوه نموه أصاليا ويا عاليا يسر أموري بصيصلت وأمنحني يا الجلال كرامة بأسرار علم يا حليم بكنجلت وخلصني من كل هور وشدة بنص حكيم قاطع السر يسبلت. وأحرسني يا ذا الجلال بكافك أيا جابر القلب الكثير من الخبت وسلم ببحر وأعطني خير برها فأنت ملاذي والكروب بك بكنجلت وصب علي الرزق صبت رحمة فأنت رجاء العالمين ولا ابطغت وأصمم وأبكم ثم أعمع دونا وأخلصهم يا ذا الجلال بجوسمات وفي حبسم مع درسم وبراسم تحصنت بالاسم العظيم من الغلد وألفت قلوب العالمين جميعها على رسالة النور وعطها الكبول بشلمهت ويسر أموري يا إله ما أعطني مينا العز والعليا بشمخ واشمخات واشمل علينا الستر واشف قلوبنا وان تشف امن القلوب من الوجث وبارك لنا اللهم في جميع كشفنا وحل عقود العسر بيا يوهن ارتحت بيا ويا يوهن ويا خير باسخ وَيَا مَنْ لنا الارزاكم من جوده نمت نرد بك الاعداء من كل وجهه وبالهش ترميهم من البعد بالشتت واقدلهم جاد الجلال بفضل من إليه سعى رب الفلات وقد شكى فانت رجائي يا وكف جميع المضرين كيدهم وعني بأقسامك حتما وما حوت فيا خير مسؤول وأكرم من أطعى ويا خير مأمول إلى أمة خلت أقب كوكبي بالاسم نورا وبهجة مدى الدهر والأيام يا نور جلجلت بآج أهوج جلالة جليل جلجليوت جماه تمهرجات لتعداد أبروم وسمراز أبرم وبحرة تبريز وأم تبركت تقاد سراج النور سرا بيانة تقاد سراج السرج سرا تنمرت بنور جلال بازخ وشرنطق لقدوس بركوت به النار أخمدت ياهم يا يوهن نموهن أصاليا بطمطام مهراش لنا العبا سمت بهال أهيل شلع شلعوب شالع طهي طهوب طيطهوب طيططهت أنوق بيملوق وأبروق أكسمت بتمليق آيات شموق تشمقت أبازيق بيذوك وزيموك بعدها فماروك يشروك بشرق تشمخت ببلق وشميان وبازوك بعدها بزيموك أشموك به الكون عمرت بشلمقة أكبر بعاني وكن معي وكن من الأعداء حسني فقد بغت فيا شمقثى يا شمقثى أنت شملخى ويا عيطلا هطل الرياح تخلقلت بك الحول والصول والشديد لمنات أتا لباب جنابك والتجى ظلمة جلت بطاها وياسين وطاسين كلنا بطاسين للسعادة إقبلات وكاف وياها إما عين مصادها وكفايتنا من كل عين بنا حبت بحاميم عين ثم شين وقافها حمايتنا من كل سوء بشلمهت بقاف ونون ثم حاميم بعدها وفي سورة التقام سرا قد احتمت بألف ولا من ونسى وعقودها وفي سورة الأنعام والنور نورت وألف ولا من ثم رائم بسرها علوت بنور الاسم من كل ما جنت وألف ولا من ثم ميم ورائها إلى مجمع الأرواح والروح قد علت بسر حواميم الكتاب جميعها عليك بفضل النور يا نور أكسمت لعم عبس والنازعات مطارقين وفي السماء ذات البروج وزلزلت بحق تبارك ثم نون وسائل وفي سورة التهميز والشمس كمرت وبالذاليات الذر والنجم إذ هوى وباقتربت لي الأمور تقربت وفي سورة القرآن حزبا وآية عدد ما قرأ القاري وما قد تنزلت فأسألك يا مبلاي في فضلك الذي على كل ما أنزلت كتبا تفضلت بآهيا شرايا أجناع صبعة أصابث آل شدة أقسمت بطيطات بسر بدوج أجهزق بضة زهجن براح الوحاب الفتح والنصر أسرعت بنور فجشم عثب فزن يا سيدي وبالآية الكبرى أمني من الفجات لحقفك جمع مقمتي يا إلهنا بأسمائك الحسنى أجرني من الشتات حروف لبهران علت وتشامقت واسم عصى موسى به الظلمة جلت توسلت يا ربي إليك بسرها توسل ذي ذل به الناس اهتدت حروف بمعناها لها الفضل شرفت مدى الدهر والأيام يا رب إن دعوتك يا الله حقا وإنني فبسلت بالآيات جمعا بما حبّت فتلك حروف النور فجمع قواصها وحقك معانيها بها الخير تمت وأقذرني عرنا قديما سخرى وهيم في عيل بي الكربة جالات لي فيها قديم يطيعني بفضل حروف أم الكتاب وما تلت وأسألك يا مولاي في اسمك الذي به إذا دعي جمع الأمور تيسرت إلهي فرحم ضعفي واغفل لي زلتي بما قد دعتك الأنبياء وتوسلت يا طالقي يا سيديك حاجتي إليك أموري يا إلهي تسلمت فبسلت يا ربي إليك بأحمدا وأسمائك الحسن التي هي جمعت فجد بعف واصفح يا إلهي بتوبة على عبدك المسكين من نظرة عباد ورفقني للقيل والصدق والشكرا وأسكنني الفردوس مع فرقة علت وكن بي رؤوفا في حياتي بعدما أموت ما ألقى ظلمة القبر جلت وفي الحش بيض يا إلهي صحيفتي وثق الموازيني بلطفك إن أخفت وجذزني حد الصراط مهرولا وأحميني من حدل نار وما حوات وسامحني من كل ذنب جنيته واغفر خطيات العظام وإن علت فيا حامل الاسم الذي جل قدره تبقى به كل الأمور تسلمت تقات ولا تقش وحارق ولا تخط ودس كل أرض بالوحوش تعمرت وأقبل ولا تهرب وقاص من تشاء ولا تخش بأسا للملوك ولوحوات فلا حية تخشى ولا عقرب ترى ولا أسد يأتي إليك بهمهمة ولا تخش من سيف ولا طان خنجر ولا تقش من رمح ولا شر أسهمات جزى من قرى هذا شفاعة أحمدا ويحشر في الجنات مع حور صففت وعلم بأن المصطفى خير مرسل وأفضل خلق الله من قد تفرقت وصدر به من جاهه كل حاجة وسله لكي تنجو من الجبر والطغات وصل إلهي كل يوم وساعة على المصطفى المختار ما نسمة سمت وصل على المختار والآل كلهم كعد نبات الأرض والريح ما سرت وصل صلاة تملأ الأرض والسماء كوبلغ ما ممع رعود تجلجلت فيكفي كأن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت وسلم عليه دائما متوسلا مدى الدهر والأيام ما شمس أشرقت وسلم على الأطهار من آل هاشم عدد ما حج الحجيج وسلمت وارض يا إلهي عن أبي بكر مع عمر وارض على عثمان مع حيدر الثبات كذا الآل والأصحاب جمعا جميعهم مع الأولياء والصالحين وما حبات مطال علي وابن عم محمد وسر علوم للخلائف جمعات